من قول الله تبارك وتعالى واذ بِتَلَى إِبْرَاهِيمَ ربه بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ وهي الايه الرابع والعشرون بعد المئة من سوره البقره اتفضل أخونا الشيخ أبو عبيد يقرأ الله تعالى <تصفيق>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 ناس وامنه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ومعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل انطهر بيت يلبطائفين اطهره بيتي فَعِسْسُجُودٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنٌ وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال وما كفر فأمتيعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبأس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل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 قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك <تصفيق> امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون جزاك الله خيرا وبارك الله فيك آمين وجزاكم الله جزاكم الله خيرا قال المصنف قال الله تبارك وتعالى وإذ بترى ابراهيم ربه بكلمات فانتمه قال اني جاعلك للناس امانه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين قول الله عز وجل وإذ امتلا ابراهيم ربه قال وفي الكلمات خمسه اقوال قال إن ابتلى إبراهيم ربه الله عز وجل ابتلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بخمس كلمات أو بكلمات وقالوا في الكلمات خمس أقوى الكلمات التي ابتلي بها أصل الابتلاء والامتحان والاختبار لكن تعددت الروايات عن السلف في أفراد هذا المختبر به أو المبتلى به قال حدوى أن خمس في الرأس وخمس في الجسد أما في الرأس فالفرق حال التمشيط الشعر يعني والمضمضة والاستنشاق وقصر الشارع والسواك وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة وندف الإبط واستطابة بالماء والختان رواه الطووس عن ابن عباس طيب قال والثاني أنها عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر جمع مشعر وهو ما يعظم من الزمان والمكان قال فالتي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب والسواك والغسل من الجنابة والغسل يوم الجمعة والتي في المشاعر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمال والإفاضة رواه حنش بن عبد الله عن ابن عباس والثالث أنها المناسك رواه قتاد عن ابن عباس والرابع أنه بتلاه بالكوكب والشمس والقمر والهجرة وذب وذبح ولده والختار قاله الحسن والخامس أنها كل مسألة في القرآن مثل قوله رب اجعل هذا البلد آمنة ونحو ذلك قاله مقاتل وروى بن بيحات في تفسير من طريق داود بن بهند عن عكرمة عباس أن قال ما بترى بهذا الدين أحد فقام به كل فقام به كله إلا إبراهيم فقام به كله إلا إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قلت له وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن يعني أقامهن أتمهن يعني قام بهن قال الإسلام ثلاثون سهما منها عشر آيات في براء التائبون العابدون الحامدون الآيات إلى آخر الآيات وعشر, وعشر آيات يعني عشر أوصف عشر أوصف في تائبون وعشر في أول سورة المؤمنون أو قد أفلح المؤمنون وسأل سائل بعدام واقع وعشر آيات في أحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات فأتمهن كلهن فكتبت له براءة قال الله تعالى وإبراهيم الذي الذي وفّق إذا هذه الكلمات منها ما يتعلق بأصل الملة ومن ما يتعلق بكمالها فابراهيم عليه الصلاة والسلام أتمها أي هذه الكلمات التي اختبار من الله أمر وني فرضي الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم فيها كما قال الحسن رضي الله عنه ورحمه قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه ابتلاه بالنار فرضي عنه ابتلاه بالختان فرضي عنه فهذه الابتلاة محل الأمر والنهي وضع الأمر والنهي أن الله أمره عز وجل بأوامر في أصل الملة وفي كمال الدين فما من أمر يأمره الله عز وجل به إلا يقيمه هذا الخليل علي صلاة والسلام ما من أمر يأمره الله به أو نا ينهى عنه إلا ويقيمه علي الصلاة والسلام فلذلك جعله ربنا للناس إماما إماما يقتد به في فيما نهجه من الملة عليه الصلاة والسلام قال وفي العهدها هنا سبعة أقوال إذن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما هذا الفضل قال أي ربنا سبحانه وتعالى قال لو إني جاعلك للناس إماما يعني يقتد بك ولذلك كل من جاء بعد إبراهيم عليه السلام فهو مقتد به في أصل الملة قال ومن ذريتي هذا كلام إبراهيم عليه السلام. يعني أن يجعل في ذريته إيمان أَإِمَّا أَطلق. فقال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهدي الظالمين. يعني لا ينال عهد الله الظالمين. طاعون الظالمين مفعول به وعهد الله فاعل. لم يقل ولا ينال عهدي الظالمون. لا قال لا ينال عهدي الظالمين. أي لا يصيب عهد الله الظالمين. وهذا معنى قدري شرعي فالله عز وجل لا يقيم ايمانا ضالا يهتدي به الناس في الخير لا يكون ضالا يهتدي به الناس انما ضالا يقتدى به في الشر اين وجعلناه ائمه يدعون الى النار اما اما امام في الخير او امام في الضلال ويقتدى به في الخير هذا لا يكون هذا قدر الله سبحانه وماضي وشرعيه ايضا بان الأئم لا يولى على الإمامة إلا هل الخير وهل العدل لذلك قال العلماء هنا في العهد سبعة أقوال قال حد أنه الإمامة هذا قول جماعة من السلف لا ينال عهد الظالمين يعني لا يكون لا يكون الكافر والمشرك إماما عهد الله الإمامة يعني كأن ربنا قال لا تنال لا ينال الإمامة ظالم أو لا تن لا ينال الإمامة أو لا تنال الإمامة ظالم ظالما واضح. على أنه مفعول به أنه لا تصيبه وهذا كلام سعيد بن جبير وغيره إذن قاله ما رواه ابو صالح بن عباس وقال مجيد سعيد بن جبير على هذا نقول لما يأتي شخص ويقيم إمام أمة الجهنية يجعله إماما للمسلمين هذا خلاف ما قدر ربنا وخلاف ما أراد ربنا بالأمر والنهي يعني هذا في مخالفتين في مخالفتان الأولى للقدر هذا ستضل به لن تهدي به فهمت؟ لن تهدي ولذلك الآن لو شخص اعتم بأمة الجميع السموة وممة الإسلام لو واحد اعتم بهم شخص تثني عليه من الإمام فلان وله زلات وغفر الله وأنضيت الكلام فالآن اليوم كل وسائل كما يقال البحث قريبة من الناس ليس كقبل كذي قبل يعني ممكن بعض الكتب لا يذهب لها إلا طالبة العلم اليوم تجد بعض العوام نحو ذلك إذا استشكل عليه حديث أو تفسير آية كتب في جوجل مباشرة على المواقع التي تهتم بالتفسير نحو ذلك ويجد شروح فتخيل هذا جاء معه مثلا الآية التي مرت معنا بالأمس ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وبعد ذلك يقول لك ممكن آية مشكلة طيب لو مر معه قول الله عز وجل في في في في, في صفة من صفاته الذاتية وفي الاستوى أو نحو ذلك ورد يفهم عامي من العوامل المثقف كتب في جوجل واتخل على تفسير القرطبي وسمعت أن تقوله إمام القرطبي الإمام ابن العربي الإمام كذا الإمام فلان ودخل للعامي طيب هل لو وافق اعتقاده اعتقادهم يكونوا مهتديا الجواب لا لذلك القول بأن إمة الجامعة إمة المسلمين هذا خلاف ما أراد الله كونه يعني الهداية أنت تريد الهداية الهداية لا تنال إلا بأمة الهدى فهمت من جهة القدر يعني لا تكون مهتديا إلا إذا اهتديت بأمة الهدى لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه وهو أفضل الخلق أفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام قالوا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده إذن أنت تقتدي بهدى فهمت فلذلك واحدا ما يريد أن يهتدي لا ينصب له أمة الجامعة أعلاما للهدى إنما ذو أعلام ضلالة يحذرهم هذا قدرا وشرعا لا يحل لنا أن نصف مشركا أو ضالا ظالما بأنه إمام للمسلمين هذا لا يحل ولذلك لما قال بعضهم كلمة الدشت ويسخر منها ولا إمت للمسلمين إلا أصحاب الحديث ترى هذه آية في القرآن أعظم من قول الدشت هذا كلام الله عز وجل قال لا ينال عهد الظالم يعني لا لا تصيب الإمامة ظالما لا ينصف ظالم للمسلمين إماما الشهيد قال والثاني أنه الطاع رواه الضحاك بن عباس والثالث الرحمه قال هو وعكرمه والرابع الدين هذا كله في الإمامة قال ابو العالي والخامس النبوه قال وسدي عن اشياخي والسادس الأمان قال ابو عبيدة والسابع الميثاق وفي المراد بالظالمين هنا أحدهم أنهم الكفار قالوا ابن جبير وسدي والثاني العصات قال عطاء وقال ابن ابي في تفسيره باسناد عن مجاهد قال أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما يقتدى به وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين وقال سعيد بن جبيل المراد به المشرك لا ينال عهد الظالمين المراد به المشرك لا يكون إمام ظالم يقول لا يكون إمام مشرك إمام هدا يعني قد يكون إمام يدعو إلى النار لكن إمام في لا يكون قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية قال والمساب والمثابة واحد كالمقام والمقامة والمسابة المعاد من قولك ثبت إلى كذا أي عدت إلي لأن البيت الحرام يرجع الحجاج إليه بعد تفرقين لذلك قال ابن عباس كما جاء ابن بحاتب قال يسوبون إليه ثم يرجعون أي قال فأراد أن الناس يعودون إليه مرة بعد مرة قوله تعالى وأمنا مثابة وأمنا قال ابن عباس يريد أن من أحدث حدثا في غيره ثم لجأ إليه فوآمن ولكن ينبغي لأهل مكة أن يبايعوه ولا يطعموه ولا يسقوه ولا يؤوه ولا يكلم حتى يخرج فإذا أخرج أقيم عليه الحد وضع هذا الجماعة من العلم على أنه لا يقام الحد على من لجأ للحرم وستدلوا أيضا بقوله تعالى ويأتي معنا ومن دخله كان آمنا في سورة العمراء وبعضهم قال أنها منسوخه هذا نسأل فقية في تفصيل الشاهد هنا قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا طبعا في الجاهلية كان الرجل إذا لقي قاتل أبيه أو أخيه أو واتره في عشيرته إذا لقيه في الحرم لا يأخذ ثأره منه هذا في الجاهلية كانوا يعرفون يعني أن البيت أمان للدخل لا يؤذيه يعني يضاعظ ويطلبه ممكن بالأموال فإذا وجد قاتل أبيه تعظيما للحرم وهم في الشرك لا يقتلوا خاصة قريش زاد الأمن فيها بعد حدثة الفيل صارت العرب تنصب لها الأمان وإذا كربنا يقول ممتنا عليهم هذه المنة يقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فما قال بعد ذلك إلى في قريش إلى في بلحلة الشتاء والصيف إلى أن قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله فهم كان لهم حرم آمن فكان كل العرب تعظم الكعبة تعظم البيت وكل الحرم العرب تعرف للكعب فضلها وتؤمن دارها وإذلك ربنا سماها أم القرى وإذلك إذا نظرت في وضع مكة في, في, في قلوب العرب وفي صندانية العرب إليها يعني بالحاجة يذهبون ويثوبون كما قال ربنا يذهبون ويعودون ويذهبون فقطبالهم عليها هذا كله من حكمة الله تعالى في أن أرسل رسولا في أم القرى قال يتنذر أم القرى ومن حولها لأن الناس كل تأتي منك فالدعوة فيها عامة شاملة وذائعة لذلك بهذا بهذا المعنى لما أراد أبرها أن يبني كريسة لما أراد أن يبنيها ويصرف وجوه العرب عن الكعبة ما استطاع تعرفون القصة وجاءت حدثة الفيفة السياق طيب قال واتخذ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلت طبعا المقام هو موضع القيام قال هنا ثلاثة أقوال في المقام مقام إبراهيم أحد أنه الحرم كله هذا قال ابن عباس والثاني عرفت والمزدلفة والجمار قال وعطاه عن مجاهد كالقولين قال وقدروي يعني ابن عباس وعطاه المجيد قال الحج كله مقام إبراهيم والثالث الحجر قاله سعيد ابن جبير وهذا الصحيح وهذا الموافق لما جاء في الروايات إذن قال البخاري في الصعيب إسنادي عن ناس ابن مالك قال قال عمر المخطاب وافقت ربي في ثلاث أو وافق من ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وكذلك في قصة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ذكر أنه قال فصلى عمد إلى مقام عمد يعني قصده عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه وركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فمقام إبراهيم هو الحجر وكان أدرك الناس في موضع قدميه أصابع قدميه وكذا فقال قال وغيره فلا يزال الناس يتمسحون به حتى ذهب كثير من أثره طيب وإن كان هو مما لا يتمسحينه صلى خلفه قوله تعالى قال وفي سبب وقوف إبراهيم على الحجر قولان حدوى لما وقف على الحجر في موضع المقام أنه جاء يطلب ابنه إسماعيل فلم يجده فقالت له زوجته انزل فأبا فقال فقالت فدعني أغسل رأسك فأتته بحجر فوضع رجله عليه وهو راكم فغسلت شقة ثم رفعته وغابت رجله فيه فوضعته تحت الشقة الآخر وغسلته فغابت رجله فيه فجعله الله من شعار ذكر صدر بن مسعود بن عباس والثاني وهذا الأكثر ذكر في أخضار مكة عند الأزرق وغيره أنه قام على الحجر لبناء البيت وإسماعيل يناول وحجار يعني مقام إبراهيم والمكال هي أن يقف إبراهيم عليه ويبني في البيت وإسماعيل من تحت عليهم السلام يعطيه الحجار قالوا سعيد بن جبل قولوا تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما وأوصيناهما قولوا تعالى أن بيتي للطائفين، أن بيتي. قال قتادة يريد من عبادة الاوثان والشرك وقول الزور. هذا أعظم ما يطهر بينه البيت قال هنا فإن قيل سؤال، لم يكن هناك بيت، فما معنى أمره؟ فما معنى أمره ما لتطهيره؟ أنه كانت هناك أصنام فأمر بإخراجها. قالوا اكرم والثاني أن معناه ابن يعقو مطهراً. قاله السدي. إذا التطيرنا من الأوثان وغيرها. واضح. كل ما يصدق عليه معنى التطير. قال أن طه للطائفين معروفين والعاكفين العاكفون المقيمون هناك الذين ليسوا بمصلين ولا بطائفين ولا بركع سجود. إنما هم جالسون هذا يسمى معتكفا. فهو المقيم. قال الركع السجود يعني المصلين. طيب هذه وضحة الكلمات قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس النصر قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا قال البلد صدر القراء والمراد بالبلد هنا مكة ومعنى آمنا أي ذا أمن وفي المراد بهذا الأمن ثلاثة أقوال أحدها أنه سأله الأمن من القتل أنه سأله الأمن من القتل أن يكون مؤمنا من القتل أو القتال والثاني من الخسف والقذف والثالث من القحط والجدب. هذه كلها في معنى يجعل هذا البلد آمنا هو دعاء لأهل البلد سواء من ذرية إبراهيم أو غيرهم قال فنعم قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وضع من آمن منهم بالله واليوم الآخر طبعا هذا كلام إبراهيم ودعاه فجاء من الله سبحانه ومن كفر قال ومن كفر يعني ليس فقط الذي يرزق والمؤمن بالله واليوم الآخر حتى الكافر الذي يقام يقيم هناك سيرزق رزقا دنيويا قال ومن كفر يعني الرزق يكون للمسلم ويكون للكافر قال ومن كفر فامتعه قليلا قال قوله تعالى فامتعه والإمتاع إعطاء ما تحصل به المتعة يعني بالرزق ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار قال الاضطرار الالجاء إلى الشيء والمصير ما يمتع إليه الأمر أضطر يعني ألزمه عذاب النار وقد جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال كان ابراهيم احتجرها على المؤمنين دون الناس يعني ابراهيم عليه السلام لما دعا دعا للموحدين دون الناس فانزل الله ومن كفر ايضا فانا ارزقهم كما ارزق المؤمنين اخلق خلقا لا ارزقهم قال لكم قليلا ثم اضطرهم الى عذاب النار وقرأ ابن عباس الايه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء واضح وذا في تفسير ابن بي قول تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قول تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل القواعد أساس البيت واحد قاعدة قال طبعا هي تطلق على القاعدة وتطلق على الجذر يعني الأساس هو موجود رفعوا لما تسمع قول رفعنا البيت رفعنا اساس الأساس البيت يعني رفعنا جداره يكون الأساس موجود يكون الأساس موجود فرفعوا القواعد من البيت أي رفعوا الجدر وهذا اشار له الكسائي رحمه الله تعالى فرفعها يعني بناؤها ورفعها في نفسها باقامتها هذا معروف قوله ربنا تقبل منا اي يقولان وهم يبنيان ربنا تقبل منا طيب قال إشارة إلى بناء البيت روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الملائكة حجه إلى البيت قبل آدم هذا عند البيع في ولا وليس صح لكن جاءت به آثار أن الملائكة حجت البيت يعني البيت كان موجود وحجت الملائكة ثم حجه آدم بل ما من نبي انبياء الله عليهم الصلاة والسلام جميعا إلا ولبا وحج إلى البيت عليهم الصلاة والسلام جميعا وقال ابن عباس لما أهبط آدم قال الله تعالى له يا آدم اذهب ثبني لي بيتا فطف به واذكرني حوله كما رأيت الملائكه ملائكتي تصنع حول عرشه فأقبل يسعى حتى امتهى إلى البيت الحرام وبناه من خمسة أجبل من لبنان وطور سيناء وطور زيتا والجودي وحراء فكان آدم أول من أسس البيت وطاف به ولم يزل كذلك حتى بعث الله فدار فدرس موضع البيت فبعث الله إبراهيم وإسماعيل طيب وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت ضاق به ذرعا ولم يدري كيف يصنع فانزل الله عليه كهيئة السحابة فيها رأس يتكلم فقال يا إبراهيم علم على ظلي فلما علم ارتفعت وفي رواية عنه أنه كان يبني عليها كل يوم قال وحفر إبراهيم من تحت السكينة فابدا عن قواعد ما تحرك القاعدة, ما تحرك القاعدة منها دون ثلاثين رجلا يعني القاعدة الواحدة من الأساس البيت الأساس البيت الحقيقي الأول القاعدة منها يحركها لا يحرك أقل من ثلاثين رجلا فلما بلغ موضع الحجر قال لإسماعيل التمثلي حجرا فذاب يطلب له حجرا فجاء جبريل بالحجر الأسود فوضعه قال من جاءك بهذا الحجر؟ قال جاء به من لم يتكل على بناء وبنائك وقال ابن عباس بن المصيب وابن رفع القواعد التي كانت قواعد قبل ذلك وهذا قال الجمع من السلف أنه أصلا الاساس كان موجود إنما رفع الجدر يعني نستطيع نقول تشديد البناء فعل إبراهيم عليه السلام هو فعل تشديد البناء عليه الصلاة والسلام وقال السدي لما أمره ببناء الميت لم يدري أين يبني فبعث الله ريحا فكانست حول الكعبة عن الأساس الأول الذي كان البيت عليه قبل الطوفان. يعني ردوا إلى قبل الطفان عطفان نوح عليه السلام طيب قال قوله تعالى إذن يبنيان البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك المسلم في اللغة الذي قد استسلم لأمر لا يخضع قال والمناسك المتعبدات وكل متعبد منسك ومنسك وهنا كما جاء في تفسيرها سأل الله تبارك وتعالى الزيادة والثبات هم مسلم مسلمون ربنا واجعلنا مسلمين لك قال سلام بن في في بن بحاتف قال اجعلنا ثابتين علي أو زدنا منه فهي الثبات والزيادة وهذا في الدليل الإسلام يزيد ونقص قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا نعم يعني وجعل في ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا قال مصنف مذابحنا قال هو مجهد وقال غيره جميع أفعال الحج وقال قتاد أراهما الله مناسكهما الموقف بعرفات والإفاضة من جمع ورمي الجمار والطواف والسعي وقال ابو مجلز لما فرغ إبراهيم من البيت اتاه جبريل فاراه الطوافة ثم أتى به الجمرة العقبة فعرض له الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبعا عليه السلام وقال ارمي وكبر فرمايا وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان ثم أتى به الجمرة الوسطى فعرض لهما الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات وعطى إبراهيم عليه السلام سبع حصيات فقال له ارمي وكبر فرمي وكبرا فرمي مع كل رمية حتى غاب الشيطان ثم أتى به الجمرة القصوى فعرضت فعرض لهما الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات فقال له ارمي وكبر فرمي وكبر مع كل رمية حتى غاب الشيطان ثم أتى منه منا فقال ها هنا يحلق الناس رؤوسهم ثم أتى به جمعا فقال هنا يجمع الناس ثم أتى به عرفة فقال عرفت قال نعم قال فمن ثم سميت, فمن ثم سميت عرفات المعنى هنا يا إخواني أن الله عز وجل هو الذي شرع هذه المناسك لنبي الله إبراهيم وضع استجاب الله تعالى لهما في قولهما وأرنا مناسكنا وهذا الأثر رواب نبي في فيه في أثر أبي مجلس قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويزكين ويعلمهم الكتاب والحكمة إذن وأرنا مناسكنا علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم منهم قال في الهاء والمين من فيهم قولا أحدهما أنها تعود على ذريه قاله المقاتل والثاني على أهل مكة في قوله وارزق اهله والمراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقد روى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يعني يا رسول الله ما كان بدء أمرك قال دعوة أبي إبراهيم وبشر عيسى بن مريم ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام وهذا من جملة المبشرات والحديث قد خرجوا أبو داود الطياريسي في مسنده وأحمد في مسنده وغيرهم وبعض طرقه من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ما قل له قد دعوه ابي ابراهيم أبي إبراهيم أين دعوته؟ في قوله وابعث في رسولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قالوا الكتاب القرآن والحكمة السنة قال ابن عباس وروي عنه الحكمة الفقه والحلال والحرام ومواعظ القرآن وفي قوله تعالى ويزكيهم أقوال أحده أن معناه يأخذوا الزكاة منهم ويطهرهم بها قال ابن عباس والثاني يطهرهم من الشرك والكفري قاله مقاتل فالتزكيه هنا إنك أنت العزيز الحكيم طبعا نسم الله العزيز الذي لا يغلب كما قال الكسعي وإذاك العرب تقول من عز بز يعني من عز سلب أي نعم أي غلب فمعنى نسم الله العزيز هو الغالب سبحانه الذي لا يغلب والمانع الذي لا يؤخذ الذي لا يؤخذ لا, لا نعم المانع الذي يمنع من استجار به وإذا إذا كان شخص يحمي أجيره يقولون فلان عزيز ما معنى عزيز؟ يعني يريدون أنه إذا استجار به شخص ولجأ إليه لا يستطيع أحد أن يقربه وربنا يقول قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فهذا كمان العزة يعني ربنا جل وعلا إذا أجار عبدا لم يستطع أحد أن يطلبه وإذا طلب عبداً لم يستطع أحد أن يجره وهذا كمال العزة لله وحده سبحانه قل لله العزة وجميع سبحانه وتعالى طيب الحكيم الحكمة معلومة في الحكيم في الحكمة والحكم في الحكمة والحكم فحكم بحكمة قضاء بحكمة وما من فعل من أفعال الله إلا وفيه حكمة فربنا سبحانه كمعتقاد المسلمين خلاف الجهمية الجبرية يدينون الله عز وجل أن ربهم حكيم يحكم بما شاء متى شاء ولا يفعل إلا بحكمه أين؟ ولا يفعل إلا بحكمة سبحانه وتعالى طيب فما قال ربنا ومن يرغب عن ملة ابراهيم طبعا هذا التديل مهم جدا أن تتفقه في باب النبوة لما قال ربنا وابعث فيه رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة نعم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويوزكهم، نعذر. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طبعا هذا دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. ما هو ربنا وابعث فيهم رسول منهم يدل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اي أنك أنت العزيز الحكيم. دعني نمضي. إنك قبلها أمر. أو نهي فالمرار بها أي لأنك أنت العزيز الغالب سبحانه المانع والحكيم الذي له الحكمة والحكم فابعث فيهم رسولا يتوسلون هذا توسل فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فكأنهم قالوا اللهم أنت العزيز الحكيم لأنك عزيز وحكيم فابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب الحكمة ويزكيهم هنا لاحظ أنهم قدموا العلم على التزكية في الدعاء لكن ربنا لما استجاب لدعائهم قال الله عز وجل في مواضع من قوله تعالى أسيتي معنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب الحكمة هو الذي بعز في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم إذن قدم التزكي على للعلم هو في دعاء النبي الله إبراهيم وإشماعيل تقديم العلم على التزكية طبعا هذا المقدم والمؤخر في القرآن علم من العلوم كما شهد به السلف إذا قدمت كلمة على كلمة وجملة على جملة لا يكون ذلك إلا فائدة وحكمة إيه نعم فقدمت تزكية وهنا التزكية تزكية من الشرق كان المعنى أنه لا يصف هذا العلم العلم أصل العلم في الكتاب السنة أصل العلم بالله لا يصف إلا في قلبي قد تزكى من الشرك. ولذلك أنظر فقه نبي الله إبراهيم وإسماعيل لما ردوا الأمر للحكمة فربنا أعلم بمن يرسل وأعلم بمن ينتنفأه الرسالة فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا في دلائل النبوة هذا باب سنأتي إن شاء الله باب دلائل النبوه تجليات اسم الله العزيز والحكيم حاضرة في كل مشاكسرة عزيز منع رسوله الله يعصمك من الناس ما يستطيع أحد أن يقرب النبي صلى الله عليه وسلم إلا باذن الله ولا أن يمنعه من تبليغ دعوة الله ولا أن يحاصر دعوة الله ولذلك يعني جماعة من من درسوا السيرة من الكفار المستشرقين كان دائماً عندهم سؤال حاضر هذه الدعوة حوصرت أسباك, أسباك دنيوية مادية يعني أنت لما تكون محاصر وراءك عمك يمشي معك في الأسواق أبو لهب كان يمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام في الأسواق النبي يدعو هم من أحد يبلغ كلام الله فإن قريش منعتني أن يبلغ كلام ربي يحملون إلى قومه وهكذا ورأوا عمه يقول لا تصدقه أنا أعلم الناس به فيقول الناس هذا أمه طح. ثم وضعوا أي قريش على كل باب من أبواب مكة المداخل المعروفة وضعوا عليها شخصا في موسم الحج وسوق عقاف يضعون شخصا فإذا جاء هذا الشخص يدخل واحد جديد لا يعرفونه وما يعرف الاشتراير يحذرونه من النبي عليه الصلاة والسلام قلوا يحذر ظهر كذا وساحر وكذا يكذبون حاشا صلى الله عليه وسلم ثم اذوه واذوا أصحابه واستضعفوه وكذا يعني الأسباب كما إذا نظر أحد من هؤلاء الذين لا يعرفون ربهم سيقول بدعوة ما تنتصر لكن كما قال الله عز وجل والله غالب على أمره سبحانه بالحمد ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه وإذا اسم الله العزيز تجلى في النبوة أن الله حمى نبيه وحمى دعوة رسوله واضح وحما بلاغه وأمره بالبلاغ وحماه الله ومنعه سبحانه وتعالى وحكيه بحكمة الله أعلم حيث يجعل رسالته لأنه في ناس قالوا لو لنؤت مثل ما أوتي يا رسول الله فينا تمنت النبوة قال طيب ليش ما نكون أنا نبي معهما ينقصني شيء كذا فقال ربنا أهم يقاسمون رحمة ربك يعني هو عطاء من الله فضل ومنا من الله وحده لا شريك له فالله أعلم حيث يجعل رسالة ثم جاءوا ناس وقالوا ما تبعه إلا المستضعفون وإلا كذا وإلا كذا الذين هم أراذل نبادي الرأي فقال الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين شوف حكما الله أعلم بما في قلب بلال وفي قلب عمار وبما في قلب ياسر أبوه وبما في قلب المصدعفين الله أعلم بما في قلوبهم لذلك اسم العزيز الحكيم في هذا المقام أبعثهم رسولا منهم لما توسل بسم الله العزيز الحكيم توسلت الأنبياء توسلت علماء بالله يا شك هذا أعلم الخلق بالله هذا الخليل وذاك إسماعيل صادق الوعد وكان رسول النبي لما يدعو دعاء ليس كدعائي أنا وأنت ضعفاء الملأين بالذنوب والغفلة أنبياء الله كل معنى يعني يعلمون ما يقول ما يقولون إفقهور ما يقولون عليهم صلوات الله عليه وسلامه فإذا توسط بسمين في مقام النبوة هذين الاسمين إذا قلبت أمر السيرة سيشهد دائما حاضري في مقام القتال مقام كذا دائما العزيز الحكيم والقرآن كثيرا ما يقرنا هذين الاسمين العزيز الحكيم ماذا لأنه ممكن يسال يكون عنده منع أو قوة لكنه سفيه بطاش ما عنده حكمة يكون عنده قوة ومنع في المخلوقين يعني. لكن يكون بطاش ما عنده حكمة سفيه وقد يكون صاحب حكمة لكنه ضعيف وصدعف لا يستطيع أن ينفذ أمره أما الرب جل وعلا فهو عزيز حكيم لا إله إلا الله أي قوي لا يغلب وحكيم لا يعبس. سبحانه ومحمده إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكم طيب ثم قال ربنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافيا نفسه هذه هذه الآية اسمها خلاصة الدنيا خلاصة الموضوعات العقدية كلها خلاصة أمور كلها هنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه قال سبب نزولها أن عبد الله بن سلم دع ابني أخيه مهاجرا وسلم الى الاسلام فاسلم سلاما ورغب عن الاسلام مهاجر فنزلت هذه الايه قاله مقاتل طبعا هنا مقاتل خاصة سبب النزول ابو العالي في تفسير ابن حاتم اطلق قال رغبت اليهود والنصارى عن ملته اي عن ملته ابراهيم مع انهم يقولون باللسان يقولك انا على ملته ابراهيم يهودي والنصارى يقول انا على ملته ابراهيم والله كذباً كم استيقظ معنا في آل عمران؟ ما كان إبراهيم عليه السلام يهوديا ولا نصرانيا وقال الله عز وجل ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. سعيد الجبير في تفسير ابن حاتم يقول يقولون نحن على منلة إبراهيم لكن لا يقومون بحقوقها وإنه حقوق منلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيكم يا معشر يهود ويا معشر نصارى أين حقوق ملة إبراهيم؟ أول والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك والحنيفية بالاستقام على التوحيد وأنتم ضعتم من أصل لذلك قل أبو العلي رغبة اليهود والنصارى عن التي واتخذوا اليهودية والنصرنية بدعة ليست من الله بدعة ليست من الله وتركوا ملة إبراهيم الإسلام وبذلك بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم ربنا قال إلا من سفي نفسها وقف أهل اللغة كثيرا عند هذا الاستثناء ومن اولئك قال هنا إلا من اهلك نفسه قال أبو عبيدة صاحب مجاز القرآن اسفه نفسه يعني اهلكها لماذا أهلكها أصل السفه ما هو في لغة العرب أصل السفه هو الجهل أقرأ معي الآية الآن أصل السفه هو الجهل كما يقول الزجاج لذاك العرب تقول وإذاك حتى الماده متقاربة سافيها جاهلة نفس الباب جهل لأمر نفسي ولم يفكر فيه أقرأ الباب مش تقول؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من جهل نفسه إلا من جهل نفسه فهنا محذوث مقدر يعني إلا من جاهل نجاة نفسه كيف ينجي نفسه إذن الجاهل هنا معناها الذي يرغب عن ملة إبراهيم هو جاهل معناها غير معذور لذلك جاء التفسير الآخر إلا من أهلك النفس إذا قلت لك هذه الآية خلاصة الأمور خلاصة العقيدة هذه الآية القرآن يعطيك أصول عامة وهذا هو الكتاب الذي آياته ثم فصلت هذا هو الكتاب الذي لا ياتي الباطل بين يديه ولا من خلفه أنا وأنت نتكلم كثير ونحاول نقنع أولاك وأولاك من السفهيين السلفية أنه المشرك مشرك وأنه كذا وأنه الراغب عن ملة إبراهيم مشرك وأنه غير معذور لا بجهل ولا بتقليد ويتعبك القرآن يعطيك إياها محكمة خذها وتلقاها بصدر منشرح وارضى بها تنجو ومن يرغب عن ملة إبراهيم يرغب عن الشيء يقرض عنه ويرغب في الشيء يقبل عليه فهنا استعملت عنه يعني رغب عن شيء أعرض عنه ومن يعرض عن ملة إبراهيم يعني عن التوحيد الحليفية التي كان عليه إبراهيم من هو الذي يعرض إلا من سفي نفسه إلا الجاهل أبو عبيدة قل إلا من أهلك نفسه أعطك النتيجة أن الجهل يؤدي للهلك فيعطف أو تفسير الشيء بمسببه أو تفسير الشيء بسببه سفه هو الجهل في الحقيقة هذا فالأوط العرب لكن من فسر إلا من أهلك نفسه مراده أن النتيجة للهلاك النار بحيظ بالله وَإِنَّهُ في الاخره نعم ولقد صفيناه في الدنيا كما تقدم معنى وَإِنَّهُ في الاخره الى من الصالحين قال ابن امالباني من الصالحي الحاذ عند الله تعالى قوله تعالى اذ قال له ربه اسلم وذلك حين وقوع اصطفاء اذ قال له ربه اسلم نعم الله اكبر اذ قال له ربه أسلم قال ابن عباس لما رأى الكوكب والقمر والشمس قال لرب أسلم قال أخلص قوله تعالى طبعا هو استجاب إذ قال لو رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين استجابة ولذلك لما تشيل مصحف تجد قال إذ قال لو رب أسلم وضعوا صيلة فوق صيلة معنى تصل هنا لا تتوقف لا تقول إذ قال له ربه أسلم بعدين تقول قال أسلمت يعني تكون فيها نوع ماذا من التراغي فالتلاة ولا أنما تصل حتى تفيد أنه ماذا سرعة الاستجابة لأمر الله رضو رضو سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنه إلا وأنتم مسلمون ووصى بها قال الهاء بها تعود على الله قالوا عكرمة وقال مقاتل وبنوه أربعة إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائم وذكر غير مقاتل انهم ثمانية يعني ثمانية الموصفين طبعا الذي عليه أكثر الآثار أن يعقوب وذلنا عليه آيات القرآن يعقوب ولد في حياة الخليل إبراهيم عليه السلام حفيده يعني إذا قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافي أي حميزيته كلهم في حياته وهاب الله لو إسحاق فبشرناه بإسحاق ومن رئيس حاقة يعقوب. طيب الله تعالى وصى بها نعم. قال أن إبراهيم وصى بها أي بالملة بالملة التوحيد، بالإسلام. أي نعم. وصى بها بنيه. قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول يريد الزمن الإسلام فإذا أدرككم الموت صدفكم عليه. هذه وصايا الأنبياء. قال الله عز وجل ويعقوب وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويعقوب هنا عطف على إبراهيم أي ووصى بها يعقوب بنيه كما وصى بها إبراهيم بنيه طبعا هذا في رد على العرب وعلى اليهود والنصارى لأن كلهم ينتسبون لإبراهيم واليهود خاصة ينتسبوا ليعقوب إسرائيل عليه الصلاة والسلام فبين الله عز وجل أن الأنبياء كانوا يوصون بالإسلام يعني اليهودية والنصرانية هذه والملة المشركية لعبادة أصمام هذه بدعة ليست هي سنة سنن الأنبياء عليه الصلاة قال إن يا إن الله اصطفى لكم الدين يعني لكم دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد الآيات قول تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألث تعلم أن يعقوب أوصى بنيه يوم مات باليهودية يعني يكذبون وهذا موجود في المخرف قلوا يعقوب كان يوصي باليهودية هذا كذب يعقوب أوصى بالإسلام فنزلت هذه الآية قال مقاتل طيب هذا في سبب النزول وعند حاتم يقول حسن البصري لم يشهد اليهود ولا النصارى ولا أحد من الناس يعقوب إذ أخذ على بنيه المذاق إذ حضره الموت ألا تعبدوا إلا الله فأقروا بذلك يعني الأصباط وشهد عليهم أن أقروا بإبادتهم أنهم مسلمون ولذلك هنا خطاب اليهود والنصارى لإنسبوا أنفسهم قال قوله تعالى نعم أم كنتم شهداء الحضر يعقوب الموت وقال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك أي من بعد بعد الموت وادعوا لهك ولاه باك ابراهيم واسماعيل وصحة. طبعا اسماعيل هنا عمه وسمي ابل من باب التغليب وهذا حجه من ذهب الى ان الجد ابل الى ان الجد يعد ابل ووضحتدوا بمثل هذا ومذهب الصديق ابي بكر الله عنه في مساله الميراث وبعضه يخالفه كعمر بن سعود. مسألة أخرى. لكن الشيء ان هنا سمي العم أبن. هذا جواز في اللغة من باب التغليب يجوز في اللغة باب التغليب في السياق الواضح طيب إذا قال ما تعبدون من بعد قال نعبد إليك وإلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى واحدا ونحن لمسلمون ثم قال ربونا تلك أمة قد خلت صنف يقول أي مضت يشير إلى إبراهيم وبني ويعقوب وبني وقال أبو العلي والربيع وقتاده تلك أمة قد خلت يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأصبط طيب وقوله تعالى تلك امه قد خلت أي مضت لها ما كسبت لكم ما كسبتم أي إن السلف الماضين لأنه الآن عندك يهود ونصارى وعرب ينتسبوا إلى صالحين ولذلك اليهود انتسبوا لابراهيم والنصارى انتسبوا لابراهيم والمشركون انتسبوا لابراهيم عليه الصلاة والسلام فربنا قال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إسماعيل أبو العرب مستعربه يعني أبو قريش يرجع نسبهم إليه أنه النسب محفوظ إلى عدنان حسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف النسب إلى عدن وعدن من, من ولد إسماعيل عليه السلام كما ذكر ابن سعد في الطبقات فهذه نسبة العرب وينسب الإسماعيل وإبراهيم واليهود ينسب إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب واضح فوالاصباغ فالمقصود أنه ولا ينتسبوا لهؤلاء لأي نسبة نسبة فخر جدي فلان أنا نسب ينتهي فلان نحن كذا نحن كذا فربنا قال لو تلك أمة قد خلت يعني تلك الأمة من هي الأمة هنا الأمة الصالح الأسلاف الصالحين من أنبياء الله رب العالمين تبارك وتعالى قد غلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت من الخير ولكم ما كسبتم من الشر يعني لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم, أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون وهذه تبرئة وبراءة وليست إعذار وتفويت كما يظن بعض الناس ويجي يتكلم في بعض المشاهير الجميع قل لك أجماعة ترقون من الأسماء تلك أمة قد خلت لا هذا تحريف لدلالة القرآن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألوا لها ما كانوا يعملون هذه مثل لكم دينكم وليا دين براءة لنا أعمالنا ولكم أعمالكم هذه براءة أسلوب براءة ومفاصلة وليس أسلوب اقرار أو أسلوب أن تعر تشاء والحساب عند الله ليس هذا المراد وإنما المراد أن أتبرع مما أنت عليه وأن تبرع مما أنا عليه فهذه فيها تبرع الأنبياء إلا من بدع التي أحديثت من الأديان كاليهودية والمصرانية وملة الشرك عند العرب في إباة الاصنام فهمت؟ وإذاك ربنا قال لها ما كسبت ولكن ما كسبت يشبه هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي خرجه مسلم في الصحيح من بطأ ابي عمله لم يسرع به نسبه يعني الأماني الباطلة من نسبة والاتكال على السلف دون العمل بأعمالهم كالانتساب إليهم أو الاتكال على الآباء بالنسب دون العمل بأعمالهم أو ترويج الأماني الباطلة ونحو ذلك كل ذلك لا ينفع وإنما يضر واضح ولا تسألون عن مكان يعملون طيب ويأذن كنا تمامنا هذا المقرر بفضل الله تبارك وتعالى نسأل الله توفيقه وسداده وداءه ورشاده والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا